وَيِرِّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَالِلِينَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 Qul A'uzu bi Rabbil Nas, Mulkil Nas, Illahiil Nas, Min shiril Waswasil Khulnas, Al Latiywaswasil Ciduril Nas, Min al Jannati